آممَنَ الرَّسُولُُ بِماءُزِلَ إلَيْهِ مِ الرَّبِّهِ وَْمُؤْمِنون قُلٌّ آمَنَ بِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُ بِهِ وَرُسُِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أحدَدٍ مِر الرّسُوله وَقالوا سَمِعَنَا وَأَطَعنَا غُفْرانَكَ رَبّنَا وَإِلَكَ الْمَصير